يصنع ذلك المنبر الجميل ليضعه في المسجد الأقصى بعد أن يخرج الصليبيين منه ذاك نور الدين زنكي الذي رسم هدفه وتحقق على يد تلميذه صلاح الدين والقائد المسلم الذي يخاطب البحر لو أعلم أن خلفك أرضا لركبت البحر لأنشر هذا الدين له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصورة أجل من الدهر وأم معاوية رضي الله عنهما تقول عن ابنها ثكيلته إن لم يسد إلا قومها إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام إخوتي أخواتي إلى أين وصلت هممكم هل عانقت الجوزاء أبنم تتعدى الأرض هل أنت وأنت ممن يقال فيك له همة إن قست فارط علوها حسبت في قرار قليبي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصغرن همتكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم ويقول ابن القيم رحمه الله إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرق أرض القلب بنور ربها أخي الكريم فكن رجلا جسمه في الثرى وهامة همته في الثرى